قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم نَزَّلَ ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين